بسم الله الرحمن الرحيم ابو غريب جيل كهوارساء وقطار موه كهوارساء كل يعبر عن شكل كتاب عن كره كره كره الجانب الجانب الكريم عن احتجاجهم على اساءه التعامل مع المصحف الشريف كفر وضلاء فروض في كل مكان مثل شهوات مثل شبهات عن الحقون إلى الافكار وفروضهم صيد عن منهج رب العالمين جبير فتني وأهول في, في دجا زمنا من الأزمنة عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا بالتعظيم التعظيم والرئاب وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته أخذوعا صريعا غدره إبني صعد به إلى أعلى درجات العبادة وأكثر الناس همج الرعا وذئاب مختلصة وسباع ضائع وتعالب ماترة جبير فتني وأه أصبح ميتهني الله أصدقاء ما كان الله قال ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء, تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ما تتخذوا عدو وعدوكم اوليا ما الله قال يَتَّخِذُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَا احْذَر من مِنْ كَلَامِهِم الْمَعْصُوم مِنْ كَلَامِهِم الَّذِي يُغَيِّرُونَ فِيهِ الْحَقَّ إِلَى الْبَاطِلِ اذْبُتْ أَيُّهَا الْغُرَبَاء <تصفيق> اذْبُتْ <اثبتوا> أَيُّهَا الْغُرَبَاء <تصفيق> وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقَابِضَ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْعِ <تصفيق> اذْبُتْ <اثبتوا> أَيُّهَا الْغُرَبَاء <تصفيق> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلثَّابِتِينَ مِنَ ولا أذن سمعك ولا خطر على قلب بشر تخلي على جهنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبيل العدو فهل ترى إلى أوطاننا نعود ونسلم وقد زعموا أن الغريب إذا نأى فشطت به أوطانه فهو مغرم وأي يغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكم وحكاة الزمان تبكي الغريب وعيون السنين ترث أولئك هم الغرباء لا تزال طائفة من أمة على الحق لا يضرهم من خالقهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة إن, إن الله يحب الأخفياء الأحفياء الأتقياء الأبرياء هؤلاء هم الغرباء ما كذا والحياة مر مرير. هكذا والزمان يحظوك إيبان هكذا والجهاد عاد رمادا الغرباء الذين يسلبون إذا خسدنفس الغرباء أهل غيرة ودعوة وإصلاح وليس بيائسين ولا مستسلمين للواقع الفاسد. احذر الغرباء من فتى الشهوات التي تطمع وتصدّجع كثيرا يتنازل ويندمثون بزخم في, في الحياة الدنيا وملذات احذر الغرباء اليأس والقنون من ظهور الحق وانتصاره أمام تكالب الأعداء وتسلطهم على أهد الخير بالأذى والابتلاء أحذر الغرباء من الأجلة وقلة الصبع على الأذى مما يؤدي إلى التسرع والاستدام مع أهد الفساد دون مراعاة للمصالح والمقاصد فينشأ من جراء ذلك كثنة أشد وفساد كبير عباد الله مهما طال الليل فالفجر قريب ومهما سود الظلام فالله سميع قريب مجيب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 نصر الله، الله، ينصر من يشاء، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله، وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده.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 إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا صديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد حاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله.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 أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين وقد كتبها الله عز وجل أي الفتن وقد كتبها الله عز وجل على عباده لحكم عظيم منها تمييز المؤمنين من غيرهم. ومنها تكفير السيئات ورفع الدرجات وغير ذلك مما لا نعلم عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه رواه مسلم عباد الله وأي فتنة أعظم مما نراه اليوم فتن شهوات وفتن شبهات حروب في كل مكان كفر وضلال وميل عن الحق وركون إلى الأرض خلاف وفرقة وغلو في الدين وبعد عن منهج رب العالمين ولا مخرج ولا نجاة من هذا كله إلا بالتمسك بكتاب رب العالمين وسنة نبيه الأمين قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلا تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لف خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عباد الله ورغم كل ما نراه من فتن وإغراءات وظهور للباطل في كل مكان فإن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون رغم كل ما نراه من تسارع الناس إلى الشهوات وتكاسل عن الطاعات فإن من بين أولئك فئة من الناس اختارها الله واصطفاها فحفظها من الفتن لما حفظت أوامر الله أولئك هم الغرباء وهم من أردت أن أواسي بكلمات هؤلاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومنهم اسمع بارك الله فيك قيل ومنهم يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يصلحون إذا فسد الناس صححه الألباني رحمه الله تأمل بارك الله فيك في قوله صلى الله عليه وسلم يصلحون ولم يقل صالحون فالصلاح وحده لا يكفي قال الله جل في فعلا فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب قية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم ونحن عنده طوبى للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول الله قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر مما يطيعهم أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر مما يطيعهم رواه أحمد والطبراني بسند صحيح عباد الله مما سبق يتبين ويتضح لنا أن الغرباء قلة من الناس وأنهم يصلحون إذا فسد الناس وأنهم أناس صالحون في أناس سوء كثير وأن من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم من آصافهم أيضا أنهم أهل غيرة ودعوة وإصلاح من أوصاف الغرباء أيضا أنهم أهل غيرة ودعوة وإصلاح وليسوا بيائسين ولا مستسلمين للواقع الفاسد كما يتبين لنا أيضا أنه مهما اشتدت الغربة فلن تخلو الأرض من قائم لله بالحق حتى يأتي أمر الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة رواه البخاري ومسلم اسمع بارك الله فيك وانتبه رعاك الله انتبه إلى مزيد من أوصاف الغرباء حتى تكون منهم قال نافع بن مالك دخل عمر بن الخطاب المسجد يوما فوجد فيه معاذ بن جبل جالسا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فقال له عمر ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن أهلك أخوك يعني مات أخوك قال لا ولكن حديثا حدثني حبيبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد فقال عمر وما هو قال قال لي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الأخفياء الأخفياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة له شواهد قال ابن القيم رحمه الله فهؤلاء هم الغرباء هؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون الموصوفون بتلك الصفات ولقلتهم في الناس جدا. سموا الغرباء فأهل الإسلام في الناس غرباء والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء وأهل العلم في المؤمنين غرباء وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع في أهل العلم غرباء وادعون إلى السنة والصابرون على أدى المخالفين أشد هؤلاء غربة ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم لا يظن ظن أن الغرباء في شقاء أو تعاثة بل هم أسعد الناس كما قال صلى الله عليه وسلم فطوبى للغرباء وطوبى من الطيب قال سبحانه طوبى لهم وخسن مآه فهم أسعد الناس في الدنيا وأعلاهم منزلة في الآخرة بعد الأنبياء فطوبى لهم في الدنيا وطوبى لهم في الآخرة عن أبي سعيد مرفوعا قال طوبى شجرة في الجنة مسيرة مئة عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها اللهم لا تخرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا والغربة عباد الله كما قال ابن القيم رحمه الله قد تكون في مكان دون مكان ووقت دون وقت وبين قوم دون قوم اسمع رعاك الله ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله وهو يتحدث عن أهل زمانه وكيف ظهرت بينهم البدع والضلالات وكيف كانت غربته وغربة أهل السنة في ذلك الحين قال أي الإمام الشاطبي قال فقلت هل أخالف الناس مع, مع كثرة أهل الباطل قال قلت هل أخالفهم مع كثرتهم وأنصر السنة مع ما في ذلك من البلاء العظيم لشدة المخالفين وكثرتهم وكثرة المتربسين أيضا فرأيت أن لا نجاة إلا باتباع السنة وإن قل الأتبع وأن الناس لا يغنوا عني من الله شيئا فكيف أخاف الناس ولا أخاف من الله فقامت علي القيامة نصرت السنة وقامت عليه القيامة وتواترت عليه الملامة وصوبت نحوه السهام. يقول ونسبت إلى البدع والضلال وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة إلى آخر كلامه رحمه الله انظر اليوم وتأمل الحال انظر اليوم وتأمل الحال إذا استقام الشاب أو أصبح بين أصحاب الماضي غرباء بل حتى في بيوتهم وبين أهلهم سخرية افتراء واستهزاء وما ضر هؤلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للغرباء، وقال أيضا إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم يقول لصحابته إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم قال الصحابة يا نبي الله أو منهم قال بل منكم قال بل منكم فأبشروا أيها الغرباء بالأجر العظيم للمتمسكين وللثابتين اسمع بارك الله فيك وتدبر هذا الكلام وافهم معناه وقل لا إله إلا الله كيف لو رأى من قال هذا الكلام زماننا وغربتنا قال أحمد بن عاصم الأنصاقي رحمه الله إني أدركت زمنا من الأزمنة عاد فيه الإسلام غريبا كما بدأ وعاد وصف الحق فيه غريبا كما بدأ إن ترغب فيه إلى عالم وجدته مفتونا بحب الدنيا يحب التعظيم والرئاسة وإن ترغب فيه إلى عابد وجدته جاهلا في عبادته مخدوعا صريعا غدره إبليس وقد صعد به إلى أعلى درجات العبادة وهو جاهل بأدناها كيف بأعلاها وأكثر الناس في حين يقول وأكثر الناس همج الرعا وذئاب مختلسة وسباع ضاهية وثعالب ماكرة انتهى كلامه رحمه الله فلا إله إلا الله هذا وصف أهل زمانه فكيف بما حدث بعده من العظائم والدواهي كيف لو رأى زماننا ورأى غربتنا كيف لو رأى الدواه والعظائم التي لم تخطر بباله ولم تدر في خياله روى الذهبي رحمه الله تعالى في السير عن أبي الحسين العتكي قال سمعت إبراهيم الحظ يقول سمعته يقول لجماعة عنده من تعدون الغريب عندكم من تعدون الغريب عندكم في زمانكم فقال رجل الغريب من نأع وطنه وقال آخر الغريب من فارق أحبابه فقال إبراهيم الغريب في زماننا رجل صالح عاش بين قوم صالحين إن أمر بالمعروف آذره وإنه عن المنكر أعانوه وإن احتاج إلى سبب من الدنيا آثره ثم ماتوا وتركوا ماتوا وتركوه في غربته يعاني مع الهمج الرعا وإليكم عباد الله بعض من أقوال السلف في الغربة وأهلها قال الأزاعي رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ قال رحمه الله أما إنه لا يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى منهم إلا رجل واحد قال يونس بن عبيد رحمه الله ليس شيء أغرب من السنة والأغرب منها من يعرفها ويتبعها ويطبقها زمان في دجل بحني يقذفني يصارع عزمي يا دفا زمن في دجل بحني يقذفني يصارع عزمي يا دفا فلن يذوي بي الهمما ودربي بالغ قمما وتحدو سيري الأشوى هبو دهري رما حمما فلن يذوي بي الهمما ودربي بالغ قمما وتحدو سيري الأشوى غريب قريب والمنا تحلو ورب العرش يرافق قريب والاباء يعلو قريب والمضي سهل قريب والمنا تحلو ورب العرش يرافق. وصفوه وإن قالوا وإن هتفوا وإن عرفوا فما عرفوا لأن من العلا تنوع قريب هكذا وصفوا وإن قالوا وإن هتفوا وإن عرفوا فما عرفوا لأن العلا An raksi, tumahi, ygtani, yaksi, fi imanin hawa, naksi, yhapacir leily, alishraf. Saa فكن, فكن عن سفيان التوري رحمه الله قال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء وقال ابن رجب رحمه الله وهؤلاء الغرباء قسمان أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس وهذا أدناهم منزلة والثاني من يصلح ما أفسد الناس وهو أعلى القسمين فالهو أفضلهما القسم الأول يصلح نفسه إذا فسد الناس والآخر صاحب همة عالية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 فحيا على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبيل عدو فهل ترى إلى أوطاننا نعود ونسلم وقد زعموا أن الغريب إذا نآه وشطت به أوطانه فهو مغرم وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا فحكموا أثبتوا أيها الغرباء أثبتوا أيها الغرباء واعلموا أن القابض على دينه كالقابض على الجمر اثبتوا أيها الغرباء واعلموا أن الله أعد للثابتين من الغرباء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ذلك جزاء ثباتهم وتمسكهم في زمان غربتهم اللهم اجعلنا منهم ومعهم نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبهدي المصطفى الأمين أقول ما تسمعون استغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ومن تقواه امتثال أوامره واجتناب ما نهاه أحبتي لا يزال حديثي مستمرا متواصلا عن الغربة والغرباء فاعلم رعاك الله أن الغربة المطلقة في كل الأرض لا تكون إلا قبيل قيام الساعة أما قبل ذلك فلن تخلو الأرض من قائمين بالحق ولو كانوا قلة وهؤلاء القلة في كل مكان وزمان هم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة المتمسكة بالكتاب والسنة الملازمة للجماعة السائرة على درب السلط الصالح رضي الله عنهم أجمعين إعلام رعاك الله أنه مع قلتهم ولكن أثرهم على الناس عظيم. مع قلتهم لكن آثرهم على الناس عظيم لأن من أوصاتهم أنهم يدعون إلى الله عز وجل ويصلحون ما أفسد الناس ويجددون لهم دينهم كما لا بد أن تعلم أن المخالفين للغرباء كثير لا بد أن تعلم أن المخالفين للغرباء كثير والأذى الذي يتعرضون له عظيم ولكنهم بالحق الذي يحملونه والمهمة الشريفة التي يؤدونها وبالصبر الجميل الذي يتحلون به ثابتون مطمئنون لأنهم يعلمون أن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون عباد الله أما من مظاهر الغربة في زماننا اليوم وهي كثيرة متنوعة وإليكم بعضا منها غربة في العقيدة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 سجن وتغريب ومصادرة أموال وما برهم والله فلهم عند الله أحسن مآل قال سبحانه فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولا ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ومن مظاهر الغربة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 مالي وللنجم يرعاني وأرعاه أمسا كلانا يعاق الغنب جفناه لي فيك يا ليل آهات أرددها الله لو تنفع المحزون أواه إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجدك الطير مقصوصا جناحه كم صرفتنا؟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 إلى معنى لطيف في حديث الغربة فقال وهو لما بدأ غريبا أي الإسلام لا يعرف ثم ظهر وعرف فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف وفي هذا عباد الله رد على من يفقم من أحاديث الغربة أن هذا انحسار للإسلام وعدم الأمل بعودته وهذا ما يقمه كثير من اليائسين وفي كلام شيخ الإسلام السابق رد على هذا الفهم الخاطئ وذلك أن الإسلام إذا عاد غريباً كما بدأ فإنه بإذن الله سيعود قوياً ظاهراً كما حصل كما حصل ذلك بعد غربة الإسلام الأولى وهذا الفهم الصحيح هو الذي تشهد له آيات وأحاديث قال جل في كتب الله لأغلب انا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وغير ذلك من الآيات قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزاً يعز الله به الإسلام لن يدل به الكفر صححه الألباني رحمه الله نعم عباد الله سينتصر الإسلام وسيهزم الكفار والمنافقون قال جل في علاه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفطح المؤمنون لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفطح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو الأزيز الرحيم وعد الله وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم عن الآخرة هم غافلون فليبشر الغرباء فليبشر الغرباء وإن كانوا قلة فهم السعداء حسبهم أنهم في الذين الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين اللهم انصر من نصر الدين وأخذ المن قذل عبادك الموحدين اللهم اتمع شغنا ووحي الصفتنا وأصلح ولاة أمورنا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين اللهم آمننا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أصلح الشباب والشيط واحفظ النساء والأطفال يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة في دينك انصر من نصرهم واخذل من خذلهم صنع راضهم ما اندماءهم وكل اسوانا واسره من اهل وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر صندوق بريد رقم 20597 الخبر 31952 هاتف رقم 8954697 فاكس رقم 8-9-5-2-4-9-6 الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضحكات الزمان تبكي الغريبة وعيون السنين ترث الأبيبة ودمون كلما ودع الغريب الغريب ضحكات الزمان تبكي الغريب وعيون السنين ترثي الأليب ودموع الفراق بالدم تجري كلما ودع الغريب الغريب الظلوم الظلوم يهوى ضلالا ويحب الحياة عيشا مريبا هكذا والجبان فيها كريم والعزيز الشجاع يمضي سليم هكذا والحياة مر مرير هكذا والزمان يحبك كئيبا هكذا والجهاد عاد رمادا وحياة الجهاد صارت نحيبا هكذا هكذا ونحن سيوف كم صفع نبضلان صفعا كريبا كم رسم؟ رسمنا على السماء وساما وعلى النجم كم صرعنا حسيبا كم صعدنا إلى العلا في ثبات وإلى الموت كم رمينا عليبا كم فتحنا البلاد شرقا وغربا وجعلنا الغريب فيها حبيبا كم صرعنا على المدى من كفور لعلنا الحياة سعدا وطيبا إلا في الحياة مجد أثيل يتسامى إذا غزونا الحريبا العزيز يعيش فردا وحيدا وذليل يعيش فيها رهيبا بخيلا هو بخيل يصير فيها عجيبا كم جديب يكون فيها ربيعا وربيع يصير فيها جديبا وجبيل الجبان أضحى سعيدا وجبيبا الشجاع أضحى قطيبة ضحكات الزمان تبكي الغريبة وعيون السنين ترثي الأليبة ودموع الفراق بالدم تجري كلما ودع الغريب الغريبة ضحكات الزمان تبكي الغريبة وعيون السنين ترثي الأليبة ودموع الفراق بالدم تجري كلما ودعى الغريب الغريبة الآن في التسجيلات بسم الله الرحمن الرحيم الغفلة عباد الله ومنادي الله يناديكم اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون حتى لا ننسى تذكر قوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلقا لاحشا يا حيران فتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائب أين خلال ابن خلال أين خلال ابن خلال استعج بالوقوف بين يدي الله محفر. تذكر عبد الله أنك بين يدي الله موقوف أنك ستكلم ليس بينك وبين الرجمال ستقف وستسأل عن القليل والكثير عن الصغير والكبير، عن العمر عن الشباب عن المال عن كل نظرة عن كل كلمة قلتها محفر. محفر. محفر. محفر. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا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 وعلى من رزقه فشكر غيره وعلى من أسبغ عليه النعم ثم عصى وقف وقفة وقفة, وقفة, وقفه وقفه محكمه شعار محكمة في ذلك اليوم لا ظلم اليوم لا, لا, لا ظلم لا, لا ظلم اليوم وقفه وقفه يا عبادي وقفة إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم لا تظالم وقفة, وقفه وقفه ووضع الكتاب فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْتِقِينَ مِنْ مَا <تصفيق> كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفاً غير ما كان <تصفيق> تخطى الصفوف إلى ربك للأرض عليه والوقوف في دي يديه وأقررتك <تصفيق> قد رفع الخلائق إليك أبطارهم ناد الجليل خذوه يا ملائكتي وأنت في أيدي الملائكة قد طار قلبك واستد رعبك لعلك عين يراد بي الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصر أتعرف ذنبك, ذا أتعرف ذنبك ذا يقول إي عم ربي إي عم ربي أعرف حتى يقرره بذنوب بعد إذا رأى العبد أنه قد قال أرحم الراحمين فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم والمؤمنون بدار الخند سكان تسجيلات الهجرة الإسلامية تقدم وقف, وقف وقف لفضيلة الشيف خالد الراشد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا